ثلاثة، استمع الى الجمل الآتية واعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك هي تغسل وجهها في الحمام أنا أذهب إلى المدرسة هو يرجع من الجامعة نحن نحب الرياضة هو ينام في غرفة النوم نحن لا ننام بعد صلاة الفجر هو لا يحب الرياضة هي تفضل الربيع على الشتاء هي لا تريد قراءة الكتب كل صباح